عباس عباس عباس وجهك يضوي الدنيا كلها عباس وجهك يضوي الدنيا اذهب الحاذر علي حال الحبيب خاصه بهاي المنزله راب والبريه خاصه حاجات اللي عندك سالها والشجاعة والحلم بيك الفصاحة بيك العلم بيك الكرم بيك السماحة بيك الوفاوين معرفة وبيك الملاحة بيك الوفاوين معرفة وبيك الملاحة كل الخصالين طيبة شخصك حملها الباس في بين البشر ما منها غيره يا بالفضل وانت الفضل بيدك تديره معروف انت بها اللقب بادر معروف انت بها اللقب بادر العشيرين وبيك العشيرين انت بدرها عن طاسف الوجه تبيض ويد دنيا كلها كل عن سيد وجهي يدور هناك لمن قصد بالمشرع وين رايبي دا شوف الجحافل سيدي صارت عبيده تطف اجل روح انتجي اما تري غير تطف اجل روح انتجي اما تريدك وروح اللي ما وصلت ايدك ما حل اجلها بس وجهي يدور هناك كلمني على العدو والموت الأحبار وبسيفك الموت الذي يبين يا بك الشار صاح وعلي يام النهر سواها خبار صاح وعلي يام النهر سواها خبار لو هذا سبعين قنطرة كل حصدها عباس الوجهك يضوي الدنيا كلها عباس الكل الشيء كتابي تضحية انت الكتبت وانت نوفى بحار وحصور بيت طفر سمت بيدك شلت ماء العذب بس ما شربت بيدك شلت ماء العذب بس ما شربت انت الأخوة جسلت مار وحصورها والهندسة الصوتية قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني منهل الانصاري